بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا وقالوا قلوبنا في أسنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأعمل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 في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوطها وبارك فيها وبارك فقضاهن سبع سماوات في يومين هو في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل صاعقة مثل صاعقة عاج وتمود إذ جاءتهم من بين أيديهم ألا تعبدوا ألا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 فرن في أيام النحسات لنذقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا الآخرة أخذى وهم لا ينفرون وأما تعود فأخذتهم صاعقة العذابيهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعدامنا لفضيله الدكتور أن يشهد عليكم سمعكم أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبطاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك أرجاكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يستعطبوا فما هم من المعتبين وخيضنا لهم لهم ما بين أيدي وحق عليهم القول في أم قد, قد خلت من قبلهم من الجن قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوفين لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزي أنهم أسوأ الذي كانوا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 ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا, وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي حسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا دو عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نبر من الشيطان من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن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 إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين ينحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في يَعْمَلُونَ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إن ربك لذو مغفرة وذو عقبان أليمين ولو جعلناه قرآنا عجيزا لقالوا لولا فصلت آياته ولولا تلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل ومن وَمَا تَحْلِلُ مِنْ أُنْتَا وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْهِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِهِ قَالُوا أَذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَبَلَّ كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض أعرض ولا بجانبه وإذا مسه به. من أضل من من هو في شقاط بعيد سنريهم آياتنا في آفات وتيء فوسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو